حين كنت صغيرا صغيرا بحجم قبضة يدك أو أصغر صغيرا أسبح في رحم أمي وأتقلب كنت تعدني شيئا يا أبي قبل أن أكون شيئا حين كنت صغيرا لم ترني عيناك بعد اخترت اسمي بعناية ورسمت لي ملامحا جميلة ودقيقة لقد أنزلني خيالك واقعا جميلا تعد الايام استعجالا لتلقاني وحين خرجت الى الدنيا كنت انا طفلك المدلل المتربع على عرش محبتك والاثير في حجرك وتمضي بنا الحياه يتعبنا موجها العاتي وانت يا ابي الحزن الأدفأ فيها القلب الامن ان عصفت الحياه حبيبي يا أبي كنسمة من هناء تمر في قلوبنا وديمة من سعادة تتقطر في أرواحنا ككل الأشياء الجميلة يا أبي وجودك بيننا لو أن أيام حياتي تهدى هاك سنين عمري هدية قبلة مودة على جبينك وفيض افتخار